ويتم من عَلَيْكَ عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في خلوبكم وظنتم ظن لسوء وكنتم قوم برا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا اعتدنا فإننا اعتدنا للكافرين سعرا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 وَعَدَقُومُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا أي بل غماح الله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكيلته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وَكَان اللهَّهُ بِكُّ شيءَيءٍ عَمَالََدَ صَدَقَ اللهَّهُ رَسُ لَهُ رؤِيياَا بِالحَّ تَدَخُلَّ المَسجِد الْ الحَرَامَ إِ شَ اللهَّهُ آمِنين آممينَ مُحلَّقينَ روسَكُم وَمُقَِّرين لا تخافون.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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فازره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليضيض به من